الحمد لله لا يحصله له عدد ولا يحيط به الاقلام والمدد حمدا لربي كثيرا دائما ابدا في السر والجهر في الدرين مسترد من السماوات والارضين اجمعها وملئ ما شاء بعد الواحد الصمد ثم الصلاة على خير الانام رسول الله أحمد مع صحب به سعد وأهل بيت النبي والال قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعادلوا عم إليه هدو أزكى صلاة مع التسليم دائمه ما إلاها أبدا حاد ولا أمد وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة توحيد تتقد بشرح كل عرى الإسلام كافلة ونقض كل الذي أعداؤه عقد وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحمد الله منه العون والرشد مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين إني براء من الاهوى وما ولدات ووالديها رساء ما ولدوا والله لست بجهمي خاجدل يقول في الله قولا غير ما يريد يكذبون بأسماء الإله واوصاف له بل لذات الله قد جحد كلا ولست لرب من مشبهة إذ من يشبهه معبوده جسد ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد كلا ولست بشيعي خاذغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد وما ارسطو ولا الطوصي إمتنا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولبن سينا وفار به قدوتنا وللذي لنصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالبار قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدأ الكلب والقرد والخنزير والأسد وللطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقدوا ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد لكن لنا نص آيات الكتاب عن الرسول والأثبات معتمد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الموطى مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكينا بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد يرى الطبيعة في الأشياء مؤثره أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا وما مجلاتهم ورد ولا صدري وما لمعتنقيها في الفلاح يد إذ يدخلون بها عاداتهم وسجايهم وحكم طواغت لهم طردوا محسنين لها كيما ترجو على عمي البصائر ممن فاته الرشد من أجل ذلك قد أضحز نادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضعة تأجيلا وتنتقد من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزينوا وفي زي التقى زهدوا وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ولو تلوتا كتاب الله ما سجدوا وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب أعفو اللحان فو تشبها ومجاراتا ومتأدوا قالوا رقيا فقلنا للحضيضين عم تفضون منه إلى سجين مؤتصدوا ثقافة من سماج ساء ما ألفوا حضارة من مروج هم لها عمدوا عصرية عصرت خبثا فحاصله سم نقيع ويا أغمار فازدرد موت وسموه تجديد الحياة فيا ليت الدعاه لها في الرمس قد لحد دعاه سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستالين منهم ومستترين ومستبد ومن بالغير محتشد لهم الى دركات الشر اهويه لكن الى درجات الخير ما صعدوا وفي الضلاله والاهوى لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بهت بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا كأنهم إذ ترى خجب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا باعوا بها الدين طوعا عن تراضوا وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا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 هذا وقد آن نظم العقد معتصما بالله حسبي عليه جل اعتمد ابواب امور الدين والدين قول بقلب واللسان واعمال بقلب وبالاركان معتمد يزداد بالذكر والطاعه ثم له بالذنب والغفله نقصانهم مطرد وأهله فيه مفضول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه عقدا صفى ما شابه عقد باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته بالله نؤمن فرد واحد أحد ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد ولا إله ولا رب سواه ولم يكن له كفوان من خلقه أحد حي سميع بصير جل مقتدر عدل حكيم عليم قاهر صمد هو العلي هو الأعلى هو المتعالي كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش رب فهو منفرد ولفظ فوق أتى مع اقتران بمن ودونها لمريد الحق مستند وفي السماء تلها في الملك واضحة وكم حديثا بها يعلو به السند وتعرج الروح والأملاك صاعدة أما إلى ربهم نحو العلا صعدوا وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبد كذا عروج رسول الله حين سرى قل لي الى من له قد كان مصطعد وحين خطبته في جمع حجته اشار راس له نحو العلا ويد أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا وسن رفع المصل في تشهده سباحه لعلو الله يعتقد وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد وكم لهذا براهينا مؤيده وحين يسمعها الجهمي يرتعد ونحن نثبت ما الوحيان تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد يدنوك ما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف في وصف له يرد وكل أسمائه الحسن نقر بها مما علمنا ومما استأثر الأحد مستيقنين بما دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد دلت على ذات مولان مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد كذا تضمنت المشتق من صفة نحو العليم بعلم ثم تطرد كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدره استلزم الرحمن والصمد وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفك من جحد لكن على ما بمولانا يليق كما اراده وعناه الله نعتقد وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينهم قد قبول ليس يفتقد اخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبرا فيها لها عمد فيه تواليء للتقوى وتنصرهم وكل اعدائه انا لهم لعدو فصل في بيان الشرك بالله سبحانه وتعالى والشرك جعلك ندا للاله ولم يشارك الله في تخليقنا احد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا وكم نذورا وقربانا لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا وكم قبابا عليها زخر ولها لها النسيج كساء ليس يفتقد فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحجات قد قصدوا ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لأو ابتعدوا إن لم تكن هذه شركاً فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد باب الإيمان بالملائكة وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خاب من لهم من دون ربي تعالى والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاكا إليه الكيل والعدد كذاك بالصور إصرفيل وكلا وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد وحامل العرش مع من حولهم ذكروا وزائروا بيته المعمور مفتقدوا والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى وفي الحشر إذ يؤت بهم شهدوا وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لم يفدوا والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضان إذا منها خل الجسد ومنكر ونكير وكلا بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد كذا كان رضوان في أعوانه خزن لجنة الخلد بشر من بها وعد كذا زبانية نيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقد واخرون فسيحون حيث اتوا مجالس الذكر حف من بها قعدوا وغيرهم من جنود ليس يعلمها الا العليم الخبير الواحد الاحد باب الايمان بكتب الله المنزله وكتبه بالهدى والحق منزله نوراً وذكراً وبشرى للذين هدوا ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعد لهم بعدا وقد بعدوا تكلم الله رب العالمين به قولاً وأنزله وحيا به الرشد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 والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا باب الإيمان بالرسل عليهم السلام والرسل حق بلا تفريق بينهم وكلهم للصراط المستقيم هدو وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما معدوا من ذاك أعطى لإبراهيم خلته كذا أحمد لم يشركهما أحد وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخطى له التوراة فاعتمدوا وكان عيسى باذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت قد فقد والكل في دعوه التوحيد مختلف اما الفروع ففيها النسخ قد تجد الا شريعتنا الغراف ليس لها من ناسخ ما رسى في ارضه احد إذ كان أحمد ختم المرسلين فمن من بعده رام وحيا كاذب فند وكان بعثته للخلق قاطبة وشرعه شامل لم يعده أحد ولم يسع أحدا عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء لها قصد باب الإيمان باليوم الآخر واليوم الاخر حق ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد واليوم حق ثم ساعته بمنتهى الرحمن منفرد والموت حق ومن جاءت منيته باي حتف فبالمقدور مفتقد ما ان له عنه من مستاخر ابدا كلا ولا عنه من مستقدم يجد كل الى اجل يجري على قدر ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد وفتنه القبر حق والعذاب به لكافر ونعيم للاولى سعد وللقيامه ايات اذا وجبت فليس من توبه تجدي وتلتحد من ذاك ان تستبين الشمس طالعه من حيث مغربها والخلق قد شهد كذاك دابه ارض ان تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز من تجد نزول عيسى لدجال فيقتله وفتح سد عباد ما لهم عدد كذا الدخان وريح وهي مرسله لقبض انفس من للدين يعتقد وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكر وصح بها في السنه السند والنفخ في الصور حق اولا فزع فصعقه فقيام بعدما رقد والوزن بالقيسط والاعمال محضره في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يرد يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد كالبرق والطرف أو مر الرياح وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الان تفتقد هذه لاعدائه قد ارصدت ابدا وذي لاحبابه والكل قد خلد وحوض احمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ ترد والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذكى اللواء لختام الرسل ينعقد كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا وفي عصاه أول التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا وبعده يشفع الاملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعدوا فَيُخْرِجُونَهُمْ فَحْمًا قَدِ امْتَحَشُوا مِنَ الْجَحِيمِ قَدِ اسْوَدُّوا وَقَدْ خَمَدُوا فَيُطْرَحُونَ بِنَهْرٍ يَنْبُتُونَ بِهِ نَبْتَ الْحُبُوبِ بِسَيْلٍ جَاءَ يَطْرُدُ ثُمَّ الشَّفَاعَةُ لِلَّهِ وَلَا شَرِيكَ جَلَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد ويخرج الله أقواما برحمته بلا شفاعة لا يحصلهم عدد وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد يا عظم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا عن ربهم حجبوا من فضله بعيد باب الايمان بالنظر الى الله عز وجل في الدار الاخره والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء واده الصدق الذي وعدوا يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الاقوام ما عبدوا فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا إلا المنافق يبقى ظهره طبقا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا كذا الزياده في يوم المزيد اذا على النجائب للرحمن قد وفدوا فالانبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العلا قعدوا وغيرهم من اولي التقوى مجالسهم كثبان مسك ألا يا نعمه المهد من فوقهم أشرف الرحمن جل وناداهم سلام عليكم كلهم شهدوا يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى ما به رمدوا هناك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم فيا نعم لهم حمد وذالهم ابدا في كل جمعتهم بشرا وطوبى لمن في وفدهم يفد باب الايمان بالقدر خيره وشره كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر وذا في ديننا عمد ولا منافات بين الشرع والقدر المحتوم لكن اولو الاهواء قد مرضوا فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقد إياه نعبد إذ عانا لشرعته بالنهي منزجرين الأمر نعتمد ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده ترد أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشق ومن سعد من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح جفت بها الأقلام والمدد كيفية وزمان والمكان فلا يعد مرء ما قضاه الواحد الصمد بقول كن ما يشاء امض بقدرته بالخلق والأمر رب العرش منفرد وقدرة العبد حقا مع مشيئته لكن لما شاء منه الله نعتقد إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ربه المدد من يهده الله فهو المهتدي وكذا من شاء إضلاله أن له الرشد مجمل أركان الإسلام هذا وقد بني الإسلام فادر على خمس دعائم فاحفظ إنها العمد هي الشهادة فاعلم والصلاة مع الزكاة والصوم ثم الحج فاعتمد وذروة الدين أعلاها الجهاد حما لحقه ولأهل الكفر مضطهد جامع وصف الإحسان هذا والاحسان في سر وفي علن اصل ومعناه عن خير الورى يرد ان تعبد الله باستحضار رؤيته اياك ثم كمن اياه قد شهدوا باب نواقض الاسلام اعاذنا الله منها وليس يخرج من الاسلام داخله الا بانكار ما فيه به يرد أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكذيب ككفر قريش حينما مرض أو كان عن علمه فهو الجحود ككفار اليهود الاولى بالمصطفى جحد أو بالإباء مع الإقرار فهو عناد كالرجيم إذ الاملاك قد سجد أو أبطن الكفر بالإسلام مستترا فهو النفاق فهذه اربع ترد مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسان معه ينعقد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 كمن يصلي لرب ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد كذلك الحلف بالمخلوق من وثن كذا الأمانة والأباء والولد وبالشهادة فالساه يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد وبالشهادة فالساه يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد ونحو لولا فلان كان كيتا وما شاء الاله وشئت الكل منتقد وهكذا كل لفظ فيه تسوية بالله جل ولكن ليس يعتقد والانتفاء التساوي جاء ثم مكان الواو نصا وأهل العلم منتقد والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا النفاق كل على نوعين قد يرد فالكفر بالله معلوم وسمي بالكفر القتال لذي الإسلام يعتمد والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظالم الخلق منه الغش والحسد والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وقاذف ما عن الإسلام يبتعد كذا النفاق أتى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف لما يعد أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا والخائنين ومن إن حدثوا فندوا باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي وحيثما نفي الإيمان في أثر عمن عصى ومن التوحيد قد عقدوا فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد أو المراد به نفي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا تكون أرهبا أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجاني خوة والإيمان ما قال فيه كافر وعد باب التوبة وشروطها وتقبل التوبة تعلم قبل حشرجة الصدور من كل ذنب ناله احد شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم ولا يعود له بل عنه يبتعد وإن يكن فيه حق الآدم فتحلل حيث أمكن وليعرض له القود باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطيير والاستسقاء بالأنواء والعين والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنه حرز ومنه النفث والعقد وحكمه الكفر في نص الكتاب اتى وحد فاعله بالسيف يحتصد ثم الكهانة كفر والتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد والعين حق وبالمقدور ثورتها وليغتسل العائن منها لمن يجد باب حكم الرقى والتعاليق ثم الرقى ان تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد وللصحابة خلف في تعلق آيات الكتاب وورد للنبي يرد والمنع اولى فاما ما عداه فلا خلاف في منعه اذ فيه مستند باب الخلافه ومحبه الصحابه واهل البيت رضي الله عنهم ثم الخليفه من بعد النبي هو الصديق اسعد من بالمصطفى سعد وبعده عمر الفاروق ذاك ابو حفص له الضد والاعوان قد شهدوا كذاك كعثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد والحق في فتنة بين الصحاب جارته والسكوت وأن الكل مجتهد والنصر أن أبا الصبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند تبا لرافضه سحقا لناصبه قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا باب وجوب طاعة أولي الامر ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وفي بالعهد الذي عقدوا ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا أما إذا أظهروا الكفر البواح فقاتلوا ائمه كفر حيثما وجدوا باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم النصيحة قل فرض بكل معانيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد لله والرسل والقرآن ثم بولات الأمر ثم عموم المسلمين هدوه والأمر بالعرف مع علم به ولعفو خذ وأعرض عن الجهال يتئد كذلك الناهي عن نكر ومورده قول فسخطا إذا لم تستطعه يد باب الشرع وأصول الفقه والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد مما روى العدل محفوظاً ومتصلاً عن مثله صح مرفوعا به السند والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لصارف يرد والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهه هذا الحق يعتقد ومستوي الطرفين ندع المباحى فلا يلام في فعله أو تركه أحد وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبان وحظرا عنه يبتعد والرخصة الإذن في أصل لمعذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند وأي نص أتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد وحيث لا ودريت لاخر قضي به نسخا لحكم الذي من قبله يرد أو لا فرجح متى تبدو قرائن ترجح عليها احتوى متن أو السند والمطلق احمل على فحو مقيده وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد والحظر قدم قد على داع إباحته كذا على النافي فالإثبات معتضد كذا الصريح على المفهوم فقضي به وهكذا فاعتبر إن أنت منتقد وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يضطرد ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا ولا تقلد وكن في الحق متبعان إن اتباعك فلتعلم هو الرشد إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا لكن رد المورد العذب الذي وردوا ولتستعن بفهم القوم انا لهم بصائر كم بها ينحل منعقد وأعلم الأمة الصحب الاولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا ادرى الأنام بتفسير الكتاب وأفعال الرسول وأقوال له تردوا اجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمهم مجتهد اردد اقوالهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد ما لم تجد فيه نص قدم الخلف إذ هم بنصي رسول الله قد رشدوا فاتابعونا بإحسان فتابعهم من الأئمة للحق المبين هدو كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد وابن المبارك والبصر هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمد كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الأوزاع فعلم ومن أقرانهم عدد ثم الائمه نعمان ومالكهم والشافعي أحمد في ديننا عمد وغيرهم من اولي التقوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقد أولئك القوم يحيي القلب إن ذكروا ويذكر الله إن ذكراهم ترد ائمه النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند احبار ملته انصار سنته لا يعدلون بها ما قاله احد اعلامها نشروا احكامها نصروا اعداءها كسروا قالها نقدوا هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السماء رصدوا بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة ابدا والنقص مضطردوا وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا أولئك الملأ الغر الاولى ملأ الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد فإن أصاب له أجراني قد كملا والأجر مع خطأ والعفو متعدوا والحق ليس بفرض قط ومنحصرا إلا الرسول هو المعصوم لا احد صل عليه اله العرش فاطره مسلما ما باقلا من جرى المدد والال والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصله عدد